نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء فظل تعناقهم لها خاضعين وما ياتيهم من ذكر الرحمن محدث لله كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسياتيهم أنباء ما كانوا فسياتيهم لزوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ ناد لربك موسى لِمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون وَيَضِيقَ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقَ لِسَانِي فَأَوْزِعْنَا لَهُمْ رَحْمًا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذنب يَقُولُونَ قَالَ كَنَّا فَذَهَبَ بِآيَاتِنَا إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعٌ فَأَتَى فِرْعَوْنُ فَقُولَا العالمين أنرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولد من عمرك سمير وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما فَمَنَّ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ لِي إِسْرَاءَ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 به إن كنت من الصالقين فألقى أعصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي ساحر يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمون قالوا يو أرجه وأخاه وابعث حاشرين ياتوك بكل سحار جُم السَّحَتُ دِميقاتِ يَومَِّ عَُون وَقلََ لَِّا سِهَلَ تُم مُجِتَ بِعُون لعََّ ل اتَّبِعُ السَّحََتَ كَُهُم قالوا فرعون اين لنا لاجرا اين لنا لاجرا ان كننا نحن الغالبين قال نعم وانكم اذا من المقربين قال لهم موسى إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون فألقي السحرة ساجدين قالوا فلا سوف تعلمون لا أقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا في المدائن حاشر جَعَلْنَاهُ وَنَقْرًا مِن كَرِيم كَذَلِكَ وَأَرْسَلْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَذْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَم صَرَكَ الْبَحْرَ أَنْ يَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَنَقَفَ كَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ مَلَاخِرَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنغل لها عاكفين قال هل يسمعون لكنوا تدعون yeah. العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني <لي> ثم يحين والذي أطمع أين اُنْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَاثَةِ جَنَّةٍ نَّعِيمٍ وَأُفِرّ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تَخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَلٌ وَلَا دَنُون إِلَّا مَن تَضَرَّعَ إِلَى اللَّهِ بقلب سليم ف فَة الجَّة المَُّق وَبّزَةٍ جحيم لللوي وَقينَ يَصِرُّون فَكُبِّرُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَعَالَيْنْ كُنْ مَا لِي نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميد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 رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من جر إن جري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون وَاتَّبَعَكَ لَوْذَنُ قَال وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّهِمْ مُتَشَعْوُن وَمَا كذَّبُون فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنجَيْنَا هُوَ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بعد 17-إذ قال لهم أخوهم هدن لا تتقون 18-إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون 20-وما أسألكم عليه من نجر تَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعِنَا آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَالِحَ عَلَّنَكُمْ تَخْنُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَدَّالِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعاب كُ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنَّهَا إِنَّ خُذُقَ لَأَوَلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوا فَأَلْقِنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَة وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ لَّكُمُ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ نجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضين وتنحتون من الجبال تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يسلحون قالوا إنما أنت من المسحرين شيء ربيه من معدوم ولا تمسوها بسوء فان يخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحوا لادين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطن لا تتقون إني لكم رسول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 بَلَ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمَ عادٍ قَالُوا لَئِن لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوطٌ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لَعَمَلُكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبَّنَا اجْنِي فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا خَرِبِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَ فَأَرَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْهِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُنَا لَا تَتَّقُونَ إِنَّنِي لَكُمْ رَسُولٌ وما أسألكم عليه من الجر إن جري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياء في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبل تنولين قالوا سَمَائِي نْكُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِن الرحمن الرحيم وان ه ل تنزيل رب العالمين نزل به الروح لنين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي علما اي علما علما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 إن متعناهم سنين ثم جاء شَيَطَ قِينٌ وَمَا يَمْدُغِ لَهُ وَلَا يَسْتَقِرُّ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ العشةَكَلَ قابين وَخف جَلَاحَك لِمَاتَّبَعكَ مِنَ المُمِنين فَإِنَّ صَكَ فَقُلٍّ بَرين أُ مَِّ تَعمَل فَتَوذكل على العزيز الرَّحيين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 يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يرَوْنَ وَأَنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا أُلِمُّوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ